الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد صفى عبد القادر يقدم لكم هذه المادة شكراً لكم شكراً لكم أهلاً رسول الله العبين وعلى آله صعب العزمين ومن سلك دهجه واستنى بسنته إلى غدين بالحق لنا طبعاً قبل أن أبدأ هذا اللقاء لم يكن مهيئ له لأنه ما فيه تنظيم سابق على أن نلتقي معكم ولكن كل شيء بقدر و بحول الله وقوته يعني قدرنا التقينا على طاعه الله وهذا الذي نحن نشكر الله عليه انه القدر يبنى على الخير والشر كما قال بعث الله ان توق بالقدر خيره وشرره والقدر بحمد الله عز وجل جمعنا على الخير في بيت من بيت الله واخوه ايضا التقينا في الله اصحاب منهج واحد فيبقى اذا كان هنالك من يكتب لا بد اقوله للجماعه الذين قد يراقبون هذا الامر لم يتم على يعني تنظيمه انما بقدر التقينه واحد ثانيا بنقول انه هؤلاء الشباب وتحمد لهم وغيرتهم يعني على نشر الاسلام وعلى توعيه الراي العام ولا نشك في نياتهم ابدا يعني الواحد بيشك والله عز وجل انه في شباب ويعني في يوم من الايام نحن ما كنا نعتقد انه يوجد مش هذا العدد الذي اراه بصرف النظر عن عدد السلفيين الان الذين ينتشروا في يعني القطر السوداني ما كان الواحد يتوقع ان يا شبابا بمثل هذا العدد وبمثل هذه الغيره مثل هذه الغيره على الاسلام في تعبدهم لله سبحانه وتعالى بعكس الامر المعروف انه طبعا هم بيعبدوا دون لا شك ابدا انهم يقومون بهذا العمل الا ابتغاء مرضات الله وهم عارفين انه بيعملوا في شنو للناس اللي بكتبوا ان هؤلاء الشباب لا يدعون الى حزبيه يعني ما عندنا حزب ولا عندنا اجتماعات سريه لا وليس هنالك غرض بالنسبه لنا ولا لهؤلاء الشباب في مساله تنظيم اي يعني مساله بتاع تكوين خليه اصلا في النهايه لغرض معين الا العمل في مقام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر طبعا دي عباده اصلي عباده معلش يمكن نظره الامه تغيرت من من ال من زمان الى هذا الزمان لكن اصلا دي عباده قام بها الدين كنتم خير امه اخرجت للناس tamuruna bil ma'ruf wa tana'una 'ayr munkar فالشباب دل انا لا اشك ابدا انهم بيعبدوا الله سبحانه وتعالى بعباده قبل بالمعروف ولا بمكر وطبعا يعني النصوص بذلك كثير لكن ان نقرر ابنه العباده دي لا نوصي الشباب ما اتكلم عن ثقه العباده هذه انه هذه العباده يقوم عليها الدين لازم يفهم الشباب انه الاعداب تاعين الداو دي العباده دي اكثر من الذي تعبدون بها على امر الجمهور والازمان العباده بذات بتختلف عن بقيه العبادات العبادات الثانيه الناس اللي بيشاركوك فيها اكتر حتى ما يختلفوا معك احيانا في كثير من المسائل ممكن يشاركك في العباده يعني صلاه ممكن يجيك واحد يصلي معاك في الجامع عادي جدا ها مش صلاه ماي بعده صلاه بيتلم معاك ها صدقه ممكن يتلم معاك يقول لك بالله يا اخوانا بساطع رسول الله في دول مسكين هنا لله لله يا جماعه ويتعبت معاك ويشاركك في الشغلانه دي لكن العبادة دي بالذان الأعداء بتاعنا أكثر من الناس اللي بتعبدوا بها الناس شوية خالح والناس اللي ما بتعبدوا بها مهم كتار أول شيء مش مش وليس الأمر يقف إلى هذا الحد الناس الدائرين كمان يبطلوها ديركتر من الناس الدائرين شنو ما يدعبدوا بها استفاهم هالكلام دا لعداني عبدوا بها شوية هم ذاتهم كل شوية ودير الله بيصطفلوا باستفاء والله يا صاحبي الله يصبر بما لاكله بصره من الناس الناس شويه اللي بيعملوا في اكل الدعوه دي ده الناس دي الله يصبروا بصيفا شغلها دي بتجي في انتخابات بيصبروا بصيفا ما عنده وجه وجاكرتوا الله اصفاكم كشباب تعملوا في هذا الحق مع مع الدعوات والذين ناصروا العمل في النهايه مشترك لكن لا ينتفى منه ان الناس الماده دي العباده دي كثار والذين يقفون امامها وكثر وبعدين بتبقى عندنا باب الاحكام طبعا نحن في فقه هذه العباده دارين ناخذ يعني جانبين فك يعني عشان انت بعدين ما تزعل ها وبعدين تيجي نفسك انت ابو شرح الصدر لانك رضيت طلع جوجه تعبدك في هذه العباده مع مع الناس ها الناس عامه ها ومع ناس ثانيين في درجه حكام الناس بتختلف ما هم ناس يعني والناس اصلا بين حاكم وشرو وبحكم فعندنا انت بتعبد بهذه العباده يعني تعبدوا في هذه العباده مع مع, مع الناس عنده احكام برضه يعني مثلا يعني يمكن المساله بتحتاج منك لان المساله بس بتاع بتاع الجهاد والدعوه دي بدي احتاج لاداد اداره تنتدوا الى التوحيد وهذا المنهج طبعا وده سبب الخلافات ده دي هم المشاكل اصله وده اصلا دعوه وانت انت عامله المنهج ده فلا بد ان ان تراعي يعني الوقت الذي تعبد فيه في درجات الانكار الثلاثه في درجات الانكار الثلاثه في في درجه الانكار في التعبد مع الناس بتبقى المساله في النهايه مبنيه على غلبه الظن ظنيه ها انت تقدرها في الانكار والانكار ثلاثه يعني مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الرا منكم مكرم فليغير شنو بيده فان لم يستطع بلسانه باللسان فان لم يستطع عشان تنتقل من اللسان ها دائره عدم الاستطاعه الاستطاعه دي من ربي مقدره انت انت بتقديره انت على حسب شنون معرفتك بالواقع دهت مثلا ده تتكلم مع ناس مثلا صوفية ده تتكلم مع صوفية ده تتخلقونوا على التوحيد والجامع جدت لكلهم الناس بتاع الشرك وتجل وشعوة وكده وكيسل لك عشان يتدوك جلدة والله يضعين ده لنك ما نضم خالف ده لنك بس تنضم يقوموا خمسة يقول لك يا كباشي يا <تصفيق> وراي واهله كده دار انك تقول ده شرك ولا نادى الله بلاؤه يمسكوك يخنقوك ها ولا خليك انت تقول واعي ما انا بقى سيدنا مهاجر يعني كان غالب يقعد في مكه يقول لهم كانت تجي صاعقه من السمر انا لازم اقعد واقعد فيني هل قال الصحابه كده ما هو انت قال يعني هاجروا ليه غير فسعوا ما كانوا اقل اصلا المساه دي قدر الد شنو قدرت بغلبة شنو بغلبة المشركين عنه والله ما أعذر له بالهجرة إلا لأنه الجماعة كانوا في مكة شنو كتار والأذى كتر وده مقدر الشريعة قد رده وإلا كان الله يقول له ما تبرو كان كتلوك ما تبرو وكلم جماعتك إن كتلون ما تهاجر لكن قال له ما تهاجر الضرب الكتر والحكاية بتفتلك انت زاده في دينك وابوك فيجي بعدين ويبكي ويمكن تحن انت زاده تقول خليت التوحيد ده زاده وفيه مؤسرات. فإذا كان التقدر التلمسالة دي بالفقه ها؟ إذا هتتكلم في, مح في محل بتاع الجامعة ده بتجي بتتكلم طبعا باطبئنان بلاك بتجي من مبذة من خور فقدت بتجي هنا على السنين. مع المحل بتاعك ولا ما ي هم. لكن إذا هتتكلم لك بحصوبية إذا هكذا هتتمسي هناك تراعي بعضنا الأحكام هناك ذات كم نفر وينت كم إذا دهت لابد تتكلم تراعي لو ها الواقع. الواقع. بتسوق معاك كوتا اغلش يكونوا قدر الجماعه ده زيد خان دايم تتكلم عشان اغلش يدق لما يتلفه تقول الله مراهو كده اغلش بعين بالتقن اغلش يعني يا ملك ففاد ولا اقول لك بالله ما ده كلام لكن غير كده كان جاك براك بيجي يتر عليك وانا بقول لك والله ما ده كلام يا هابك كد جامخين وعاوزه كله باين انت رام تبع الجماعه انت فاهم كلامي انت بتشتغل لدرجه ثانيه افيق الواقع دي مساله ظنيه يعني مساله فلم يستطع دي انت بتغدي لهم افيق المثل انت فاهم كلامي شوف الوقت المناسب وعدتك كم وبتجوق ولا بتقدر تدقهم وبتورق سالب عشان طيب عدي وعدت اعمل لك مشاكل انت فاهم كلامي فاللي كانت هي بتقيم بتقياس لي مساله انه عدا بالصعايه انا بتنتبه عليهم يعني قاتلك انت احيانا وتقول لازم نموت لا اشري ماذا تموت داركتم جيت يتقتل نعم فبدنا ما قال فيقتلون ويقتلون تقتل تخين بالضرائب شرعيه ماذا يا شر ما ذاك تضيع حساب فبعدها قال ففي قلبه وذلك شنو اضعف الايمان اضعف الايمان دي مساله طبعا محسومه انت بتغذينه بالواقع البت الثاني في مسائل محسومه بالنص ودي حقوا ناس نحن نعرفها وبعدين ما انا زعل من اللي حكي اللي حصل الي يا مساله الترك آآ الامر والنهي اذا جاك الامر من الحاكم الحاكم وقفك طيب طوالي ديما مساله اجتهاديه ما تقول يا ربي اديك كم بوليس لا اديك 25 بوليس خليك معنا لا لا لا دي مرتبه دي مقدر محسومه بشنو دي محسومه عندنا بالنص محسومه عندنا بنه حتى العلماء يتكلموا عن كراهه الحاكم في باب الكراهه قالوا هل كراهه الحاكم يعني ذميه الحاكم يعتبر كراهه ما هم قالوا اللي ابوكروا قالوا العلماء كلهم في انه لو واحد قال لك يا دول ما تنضم تمام فه? ان فهمته انا باجي بدوق انت مش حد ده ما تقول قاعد ثاني مش كده ممكن, تقول ممكن انت تقول دول قالوا والله العبير يا اخويا دول واو ممكن تدوق انت لا خير الحاكم من قال لك قالوا لك قال يا زول والله تتكلم اديك 100 جلدة دي برامج جلد قالوا وعيده وعيده اكراه والاكراه يجوز لك ان ان ان ان, أن تنطق فيه يعني بخلاف ما ما مشروع ما ما تعتقد ده المسادر احنا ما خوارج ما احنا ما منعقون خوارج والماني بتاع ما منعك تتعرب على بلد ها ونخرج على الحكومه الحكومه قالت لك والحاكم قال لك ما تمشي انت مش انت عذلت نفسك ما انت عندك بعد كده المخضوع من عندك محصول وارع فلو انت شايف المنكرات وشي التغييرات المنكر. فليغيروا بيدي الحاكم منعك فان لم يستطع انه خلاص كده كده انت لم تستطع دي ماذا تقدير قد دل لك من قد دل لك انه ما أتلم بحديث انه يستعمل عليكم ومراء ولو ما عارف انت ويبرد بعد السنورية سعى الخوارج بنا قلوبه شياطيب يجوز ما ان يسدلي هم يتعلم ذاته حكام قال ليك مجرمين على درية كبيرة لا بخاف فيك الله ليعرفك إنته زول كويس دائرة الخير ده دا طبعا زول بيأخذ ليه ماهية وأخذت ليه كب نعم ينظر ليه ماهيته بس وعنده قانون جابه ليه إبليس ولا جابه ليه مدهار ما وضعوا ليه حاجة منها هاي واحد يخلوا على المادة 120 دخل يوع ما عارفت ذي كم شاركة والقاعدين يودوك ليه بحكومك ما نفضل المادة انت قالوا داك هنا هاي؟ الفارسون هنا اخ ما اظن بنعد وادير الرسول وصفهم لك انا بدر لك الرسول اخذت لك النقاط على الحروب عشان عشان ما تمشي بعدك تتعذب ما تبيد تعرض لك حكومه فاهم كلامي قال قلوب الشياطين نفس الوصفه اللي قاعد بعث لك في جسمان فاهم كلامي اه وبعدين قال لا تدونه بهذه ولا استنوا في سنتي ما بدك تصدق اذا رجلك تصدق من حكام الرجال بتعرف بدي غير يا اخي الرسول قال لك تصدق شو يقول في ناس شباب ولا عندهم يقولك الجد تجيبها بهديك تصديق, تصديق الحق لكن انت مرات يغدرنا بالتغدير اذا مرات غفلوا منك الحكومه غفلت منك ويقول تعال لك رسول يا رسول الله خلوك مستغرب يوم اللي جينا ونركبهم تلاقي تلقاهم واقفين خازيهم انت مكلف يعني انت مكلف لازم لا انت تكلم حدا فإذا انا بعت لك قال لك انت اسمع وصفي وانضرب ظهرك وإلا شنو مالك فداك الخروج على الحكام فيه مفاتح وثنا طبعا مش لاني خف لانه اصلك انت دار وتشرا مش ولا باء انت اصلك يا تش الله ولا ماشي ثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تخرج على الحاكم ما تتحدى الحاكم زي ما تتحدى غير الحاكم بتغيير بتقدير انت تعربه لانه بيترتب على ذلك مفاتح كثيره مفاتح كبيره اول شيء بيطلع لك شعب يضرب الاسلام كله والحاكم ده طول في النهايه الله جعله يعني شنو يعني مهابه في قلوب الناس حتى كان مجرم الحاكم ده غلازم يقول لك يخذ خريجي عن القانون هالجماعة هو ذاته مظلوم من الحاكم ذاته وذاته الهكيم الله يجعل الحاكم مهاب عشان كده يقوم يطلع فيه كشاء عنده الإعلام يقول لك مجبوعة من الإرهابيين مجبوعة من الإرهابيين تداهم حديقة الشعب وتعتدي على المواطنين وانت لا اعتدد ولا حاج ولا يقول لك ولا ما يعهم وبتاعنا الجلائد يكتب ويستغلوا الحدة وبتبقى بالنهاية المفازة المترتبة على خروجك على, على الحاكم هي أكبر من النتيجة لانت ذائرة بعدين طلعوك بجرائب بعد كده بقى انت لنظرناك مستهم ذول الخارج بالإضافة انو الحاكم برضو ممكن يزيك يعني ولا ما يهم انت قالوا يعني بيانا انت بتجد التقاوم لك قوى القانون ما هو ما بتجد التقاوم يزيك الحاكم قال لك البوليس زادة في مساء الحاكم يقول لك مراتك يدخلك مخك يدخلك وقت يدخلك زمن زمن تموت جوا والله ممكن عيله يطلع لك ماده عديل كده يقول لك يا ام بغيان يموت جوا كل ما <تصفيق> يقول بيزالوا انت خليك يقول بدمه ما ما, ما ما ما ما تستعجلوا مو انت دايما خليك على دا شريعه يعني يعني حكيت لك المساله فايبقى الان الحمد لله في يعني نحن نقول نقول مبادين كثيره ها والحرب فروا كالرسلة حال الدعوة كده فهمتها؟ يعني الحمد لله عندكم مساجد كثير هنا أنتو الآن الحمد لله الحكومة دي برضو بعد ده كله بقى حجرد عليكم ما عليش يمكن الكلام في الحديقة في المحل ده بيزداد بيهدد لها الأمن بتاعه عندهم فيها ناي وفهمتها؟ منعوكم يا المحل ده في محلات ده للحكومة ما هددت أنا في محل في السوق الشعبي ما بيسالوكم يشتغلوا عنه لحد ما يوقفك عندك محلات في حلقة حمد النيل دي بيجني. برضه الحكومه ما غاسله يعني اسمعتها انت انت فاهم اتصمد عليها واحد من الجماعه في الدائره بتاعت الاخطصاص من الناس المسؤولين ده, ده في النهايه ما وافق خواو اخذ لي حاجه من واحد المهم في النهايه الدائره دي خليها مش محل ثاني مش محل ثاني في السوق الشعب يتكلم في في مسائل الدعوه الكثيره انت قاعد تكلم فهمت اتكلم وبل بل اللي رجعه لكن ما ما تحاول انت او شيء تزعل اه وتعمل لغلبك مرض في انه الحكومه نعتنا و... وبعدين تخط بي راسك انه المفروض الحكومه تساعدك الحكومه ما بتساعد والله صح فا... لانه الحكومه الرسول قال قلوب وشياطين في جسمه حلو وكونه يخلوه ساكت تنضبط في جامعك وكونك اكثر خيره كثير ولا بيو يقولوا وشياطين في جسمه ينخلك تنضبط في جامعك مش خيره خليك تتكلم في محل ثاني غير المحل ده مش اقول له شكرا جزاك فما تعاملك مشاكل مع الحكومه ما تبرد قلبك انت ما يم كلامي يا ابني فالدعوه دي اصلا هي في النهايه هي التنضي وان تكالب عليها شنو الاعداء واي حركه من الاعداء بتقدمها يعني خطوات كبيره قدر ما تكالب الاعداء يتاكد انه الدعوه دي كان بين حاكم ولا محكوم ربك بيرفع شنو من شانها وفي نهايه المطاف بتبقى انت ماجور يعني اذا بلغت وخلتك الحكومه تبلغ اجرح شنو غالب اذا منعك انت نيتك خالصه سما تعيرو شنو بنيه ان بالمدينه تقوام مش قال كده انا ما سلم ها ما ما سرنا مسيره الا شركون شنو حبتهما العذر انت معذور معذور شرعا بعدم الاستطاعه ولا ميه طب لما تستطع منعك الحاكم يبقى انت خليك ذل ومحترم ومنضبط بالمنهج بتاعك عشان ما يحسبوك يجيبك بعدين لما التحالف السروريه ما يجي كلامك انت اللي انت يقول لك انت امبارح ما ضربت البوليس طب هو مامون له كميه توقيف طب قول له شي ما هو ما انت ما تخلي انت دقه تديه العدو السروري فيك فرصه وخليك زول منضبط بالمنهج بتاعك اه وربنا بعينك ان شاء الله عز وجل واثبت لك الاجر دي كلمات هي نحن يعني نذكر بها انفسنا وياكم ووين التقينا على غير ميعاد اه وبغير يعني يعني تحطيط لهذا لكن هي كلمات نحن نسال الله عز وجل ان ينفعنا بها واياكم وما تزعلو وبنلتقي في المولد المولد بكرة او الحكومة سوف تحت لكم في المولد برضه تعالوا في المولد واخليكم عاملين حمايه ايوه ايوه طيب بالنسبه لك العربيهين بقى بتغير ممكن يستغل لمنكر اكبر قوي بس بوداش في المساء رجعوا ما هو طبعا دي ما في درجات الانكار طبعا وفق المأمر بالمعروف أنه مكانت بيل يعني قلت ده يعني يعني موضوع بتع الدين والتفصيل فيه ما البنبر لا لا لا لا يتزع لكن عندنا أثقو المنكر بيقولك في, في, في الجواب على السؤال أن إنكار المنكر إذا ترتب عليه منكر أكبر يبقى إنكار المنكر هذا يمثله منكرا يمثله شنو؟ منكرا وأصبحت أنت مجرم في في مقام شنو الشريعه ما ما بيفيك نيتك ما بتعفي لازم تكون شنو فقيه نيتك ما بتعفي فيست تبع لهم مفسده كبيره زي زي اعتراضك على الحكومه لانه تقعد تعمل لك مشاكل مع حكومه وليما ان انا انا اقول الرسول قال المفروض نتكلم وما تجيف وتبقى بجسد بتاع جراهق وصالح يكتبوا ويسيئوا للدعوه منكرات كبيره جدا في الدعوه السلفيه مش كده وبعدين ثلاثه كانوا تصيدك كون ذاته يقولوا دخلوه ولا الحراسه بتفروخ بمير من الراي العام لانه ما بعرف الكلام بينه يوسف دخل استجين وكده في نهايه المساله دي بتخليهم يقول لك يا هدول الله يجربنا تفضل نصصلنا لكن امبارح كبطوا جماعه تم دير بمير بينه عاوز بالله والله ما ما لما يجوا يقولوا كلامه اول شيء كنا قاعدين نقول ذاك اللي بده يدخلهم وما باقي حاجه عنده فكره انه الرسول يقتلوا يدخلوا فقام طب قال المساله ذاته يعني ممكن يعني اذا كان مكروه تبع له وممكن اكبر يبقى فعله هذا والدعوه اليه يكروه ممكن يجتروا الموكر على كل اهل ربنا اين وياكم اذا طيب اذا قاطع دفاع عن تعال الله معلوم اذا قال الطرف الدفاع ما ادفعت من حق الدفاع عن دعوته يعني مثلا وجود مع العوام في المساجد اذا نصروا العون في المسجد لا او صاروا منعونه غير الحكومه ممكن برضه ندافع عن الدعوه بشده وبقوه انا مقبلن كلمته انا تكلمت في وجيه قلت لك ادخلوا الانكار يا مع الحاكم ولا شنو مم. مع المحكوم اذا مع المحكوم مستلك تقدر الشغله هذه شنو تقدر يا ابي تشوف الواقع يعني مثلا في يعني في جابه في 100 عكس انت فصلنا وفي مثلا 70 صوفي ديك الناس طبعا ديك بينكروا عليك كده وتحدوا فاذا حاولوا استغلوا وجودهم في المسجد ويوقفوكم كده تتحدو طوالي ما تحدوا تحدى انت صاحب مالك اذا دار دك الحكومه بتحبس مش اعتدي عليك عليك هات كوبرصونا ارقام صونه ومعتدل في النيه وحتى لو دلته الحكومه بتعتبره مشاجره يقول لك مشاجره انتوا ليه تقوموا ليه وبدا لا كلمه تخرج عليها هنا ده دي مشكله ثانيه انت تقدم اذا قيتوا شويه في المسجد وبعدين صليتوا عليكم والمسجد ححل مثلا مع حاجه الناس وانتم كنتوا اتنين اصحاب صونه وبالحي ولكن اللجنه كلها فيها واخوه مسلمون وعطاله وكده وقال لك يا دول ما دارين ما دارين شغله خليهو مهنتك مخلوق قال لك بعد هيك كلهم على شاكه شاكه واحده انت ما ضعك لا كلامك ده غالي الرسول هاجر لا هاجر مش هنا هاي يمشي بلد ثاني خليهو عشان ما تخوش معهم في مساله بتاعت شنو مفاسيد وسبقافيه مشاكل في الجامع وممكن يزقوك يعني ممكن واحد يكسر فيك يعني كيلو بتاع كيلو بس بالليتك راك ما اكثر منه رميه لو كنت طالب يعمل لك حساب وزاد بالمساء زاد وين كل المسائل دي تقيم بشنو بتقيم بتقدر بتقدير يا شباب كلامك احنا قلنا انتقاد الى الصفه الثانيه هي اطلع في حاجه القدرات الشريعه ها طب اذا ما استطاع فيما قدر بالشريعه وهو في باب شنو الحاكم ما قدر بالشريعه وما يقدر بشنو بفقه الواقع على غلب الشروط على غلب الظن فهي بهذا بتفهم انا بس على انا الجاوب ندعو عليه يا شيخ رجل الان عامل حساسيه المنطقه الدعاء على اي ظالم اي كل من من اسهر اسهر العداء للدعوه وجهر يجوز للناس ان يخلصوا عليه وان يسالوا الله عز وجل ان يدمره وان يحطبه وان يجعل كيده في نارك الدعاء ما في دول بسلك الحكومه بتسالف لا هو ذاته بيقدر يفتح بلاقول الناس الدعاء عليه مش انا اقوله دقت لا ماشي نور الله خلاص <تصفيق> انا قلت اما الناس دي قالوا لك ما انت ما شادو علو ما بحاجه الشيخ الدليل على الدعاء عليهم قلنا له انه ربنا يهديهم قلت لك اذا اثر العداء وما ادوا عليهم لانه المسالمين بيفتق الدليل <تصفيق> الدليل لا يحب الله الجار بالقول الا شروب ويسوي الله من ظلم دي الدليل على انه العلماء قالوا الدليل على انه ما اذا ظلمك ها وتعدي عليك تدعو عليه صوالح هذا الدليل فهمت والدليل ان محمد صلى الله عليه وسلم دعا على المشركين قال الذين قتلوا شنو قال تدعو عليهم شعرا كاملا هم لعن فلان ولعن فلان واله لا ليس عليه ليس عليه ما بعرف شنو شايف, شايف. الدليل موجود وما في جاي كله موجود سبحان الله الحاكم هنا لازم ضروري ما هو شرعي عليه اذا اذا الحاكم طبعا بتقول تقول بالتعميم كده ده اللهم انا ادعو بكم من السوري وطبعا ما ابتدوا على الحاكم في المنبر بسمع تدوى على اهل الشخص لانه ليس من هدية اهل السنور والجماعة انك انت تسأل الله انه اللهم دمنا الحفوض دمنا الهدى ما من المنهج في امدى ده تدوى عليها وبستر راحب انت حت تحيت ما ازمع وده في له دليل برضه الدليل على ذلك جنوب عسلم قال ان شراء رأيمتكم الذين تبغضونهم بالظونه كما تلعنونهم ويارخوا واصل بنكون جواك والله الشعب ده بالقلب ده انا هدغ عليك طب كده تقول كده تحت تحت مع المجلس بتاعه وانت برده تحت تقول ما هو ده التدليل ده ما هي كلامي كل شيء محسوب في دواه الشريعه انت ما انا كل حال يا ابني المنبر ما بيتسع شكرا نلتقي ان شاء الله